السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير يا شيخ فاضل الله فيك أه... هناك سؤال من ال الناحيه يا شيخ يا لك تخلي معك بارك الله فيك و... أه... على التيكست بارك الله فيك و... للوقت لل... يعني نوخرك يا شيخ بارك فتفضل لك المايك هذا سؤال يعني نزل لك على التيكست بارك لك المايك